تناولت بعض وسائل الاعلام في الأيام القليلة الماضية قضية قديمة حديثة ألا وهي قضية انكار عذاب القبر وأنا أود بأدب وحوار هادئ ان شاء الله تعالى أن أبين الحق بدليله في هذه المسألة الجليلة الخطيرة الكبيرة ولكن اسمحوا ليك عادتنا أن نوضح الأدلة القرآنية والنبوية في قضية عذاب القبر ونعيمه فأنا لا أريد أن أقف فقط مع عذاب القبر لماذا لا نذكر نعيم القبر فنحن نؤمن بنعيم في القبر وعذاب في القبر وسنبين ذلك بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم